يا ربي بالمصطفى بلغ مقاسي دانا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاسي وقف لنا وقف لنا وقف لنا دبنا واسع الكرم محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب واني العجمي آه آه آه, آه آه آه يا سيري حبيبي هو العبيب هو العبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول لكل هول من الأموال بقت عظيم يا سيدي أهلاً بشرنا بشرى لنا معشر الإسلام إلا لنا من العناية نكن الغير من هادم لما دعى الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم القوة يئبا مروا وسليا نني نو اه اوغ اوغ اوغ اوغ اه اوغ الحبيب Mengaimi dalil dan syahid dan dalil, dalil, dalil, dalil, dalil. Ama dalil, jika saya sebutkan Muhammad. Ahmazalillah. Ama أما الدليل إذ ذكرت محمد صارت دموع العاشقين تسيل النبي صلى عليه وسلم Mengim bzdalik ahliyahid ahliyahid danahid. Ahmad dahil. Ida zakarut Muhammad. Sairah dmuul هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل حجر الأسود، وقال يا كريم، فقال النبي، فقال الحبيب ورأه يا يا كريم، فالتفت الأعرابي إلى النبي وقال له أدع زأبي. يا أخا العرب والله لولا صباحة وجهك وبهاء طلعتك لشكوتك إلى حبيبي محمد فقال له النبي صلوا عليه صلوا عليه فقال له النبي أولا تعريف نبيك يا أخ العرب قال والله آمنت به ولم أراه ودخلت مكة ولم ألقاه قال له النبي أنا نبي يا أخ العرب فانكب الأعرابي Al ayat Nabi Yukabiluha Wayaquulu Fidaka Abi wa Ummi Ya Ya Ya Habib Wallah Fakala lahun Nabi Awala ta'arifu Nabiya Ya Akha Al-Arab Kala Wallah أمنت به ولم أراه ودخلت مكة ولم ألقاه. قال له النبي: أنا نبيك يا أخ العرب فانكبل أعرابي على يد النبي يقبلها ويقول في ذلك أبي وأمي يا حبيب الله. فَنَزَلَ جِبْرِيلُ الْأَمِينُ عَلَى النَّبِيِّ وَقَالَ لَهُ يَا حَبِيبَ اللَّهِ اللَّهُ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ قُلْ لِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ أَيَظُنُّ فقال الأعراب والله يا نور العين يا جد الحسن لو حاسبني ربي لا لأحاسبنه قال له النبي وكيف تحاسب ربك يا أخ العرب قال لئن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرته وَإِنْ حَسَبْنِي عَلَى تَقْسِيرِ حَسَبْتُهُ عَلَى جُودِهِ وَتَرَى مِنَ اللَّهِ الله الله يقول لك كل هذا الأعراب ألا يحاسبنا ولا نحاسبه هو الكريم هو الرحيم هو العظيم يا حديث الروايد والشداء Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilkabirah Sultanah Alwadhi purhanah Al-Mabzuti Fil-wujud Karamuhu Wa Ihsanuh Ta'ala majduhu Wa'adhu Masyana Khalqa Al-Halqa Li-Hikmah Wa Tawa Alayha Al-Mah Wabasata Lahum Minfaidil Minnat Ma Jarad Bihi Fi Agadari Hilgismah فأرسل إليهم أشرف خلقه وإجل عبيده الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فاندشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المنى الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الاحسان Surat yang gemilatlah heret dihikam Mahmud, fatagheret bi wujudnya aknaful wujud, watarazat burda alawalimi bi tirasit takrim. Allahu ma'asallim wa sallim, ashrau salat wa taslim, ala syyidina wa nabiina Muhammadin al-Ra'ib Allahumma wassallim wa sallim wa barik ali. Asalni wa salim wa barik alaihi wa laaleh. Allahumma asalni wa salim wa barik alai wa laaleh. Tajaal al-haq fi alamikusilawasyah. Tajaal yang qadam indi syarif fadlihi fi al-qarib wa al-shiasyah. Walau malu takaruh b keterat terodat. Hayu abr az min alam al imkan suratah al insan. Liat asharaf bi wujud taklan. Wadanshira asraruh fil akuan. Fama min silat asalah bi إلا من ثوابه فضل الله عنا هذا الحبيب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيب معالي الجنال إن تشر من في عالم البطول والظهور ما ملأ الوجود الخلقية ينور فتبارك الله من إله كريم بشرسنا آياته بالذكر الحكيم ببشارتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه المشارة وتلقاها بكلب سليم فقد هديك إلى صراط مستقيم اللهم صلِّ وسلِّم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرئوب الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. وعلي الله, علي الله الله الله مفترض وحب أصحابه نور ببرهاني من كان يعلم أن الله خالب لا يرمين ابا بكر بن بانتاني ولا ابا حفص بن الفاروق صاحبه ولا الخليفه عثمان بن عفان ولا عليان ولا علين ابس بطين ننعما فتا او صبي الاو في سر و اعلان فهم صحابه خير الخلق خاصهم رب العباد Rabbul 'ibad bi jannatin nuridwani faman ahabbahum qadna al manzilatan 'indal ilahi Wajazahu bi ihsan اسلف فاطمه تن انعم من اجل فاطمه قد شرف الناس صلى الله وسلم على المبين نقطة تعيني لنقطة تعيني يا غرامي يا غرام Terima kasih kerana سيداً كاملا بذرا يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا ما طال عمر مني آل محمد وانقضى ولم تسمح خني الأئيان أن أظهر الحجرة ما طال عمر مني آل وَمَا قَوَا وَلَم تَسْمَعُ نِيَّ الْأَيَّامِ أَنْ أَنْظُرَ الْحُجُرَ مَقَامُكَ مَحْمُودٌ وَأَنْتَ مُحَمَّدٌ وَرَبُّ السَّمَاءِ أَعْطَاكَ حَوْضًا وَكَوْثَرًا يا, يَا يَا عَيْنِي wa rabbus samaa ابروزه نور كاملا في عالم الظهور نورا فك كل نور وانفذ الحق حكمه على من اتم الله عليه النعماء من خواص الامه اي حضر عند وضعه امه تلت لجنبها المسعود ومشاركه لها في هذا سمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدته مريم وسيدته آسیه وما هما من الخور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمه فاطع الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله الله على, الله على محمد صلى الله الله عليه وسلم صلى على محمد صلى على انس